Copyright Goethe Thalak München Book 2 Un curs audio gratis în mai multe limbi 1. Wahed Wahed Persoane Al-așchas Al-așchas Eu انا يو شي تو انا و انا و انت نحن الاثنان نحن الاثنان يل هو هو يل شي يا هو وهي هو وهي iei 2 كلاهما كلتهما كلاهما برباتول الرجل الرجل ثمايا المرأة المرأة copilul الطفل الطفل أو فاميليا. عائلة. عائلة. فاميليا ما. عائلتي. عائلتي. فاميليا ما يستعجش. عائلتي هنا. عائلتي هنا. يوسون تعيش. أنا هنا. أنا هنا. Tu ești aici. Enta, huna. Enta, huna. El este aici și ea este aici. Hua, huna, wahia, huna. Hua, huna, wahia, huna. Noi suntem aici. Nahnu, huna. Nahnu, huna. Voi sunteți aici. Întum, întunna, huna. Întum, huna. Ei sunt toți aici. Kulokum, kulokunna, huna. Kullukum huna.